أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رأ. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير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 يُمَتِّعْكُمَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعمها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسته لا يقول ذهب السيئات عني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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما يصنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 مثَلُ الفَريقينِكَ الأعمَى والأصمّ والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أَفلا تذكّرونَ وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِيدٌ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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 وقيل يا أرض بلعيمك ويا سماء أقلع وغيض الماء وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْبْ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيبٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي دَى إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجره إلا على الذي فطرني أ فلا تعقلون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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا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 قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رطن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يئنوا فيها الا بعدا لمذيا كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبيدا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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وَأَقِمِ وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين